حزب الفردانية لسيدنا القطب العارف بالله علي وفابني محمد بن وفا قد تصلى أسرارها ونفعنا الله بها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من ملأ نوره الكائنات في أعلى السماوات والأرش وعدنا الأرطين والعرش يا من هو المنزه في عز كماله الأقدس وعلمه محيط في جلال جماله المقدس أشهد لي هذا النور المشرقي فيي وفي الآفاق واجذبني إليك بجواز الأشواق ونعمني في حظرتي وسالك بأنواع جمالك وكمالك وافتق لسان علمي بك في حضرة مناجاتك في الأدب معك والأخذ عنك والفناء فيك والبقاء بك لا شيء دونك واجعلني لخزانتها الجامعتها لأسرارك الممتدة بإذنك من شئت إنداده من عذرة شهودك آمين كملني اللهم الكمال المكملة وعلمني العلم الذي الدنيا الفاتحة أقفال المشكلات الغيبية المنبئ عن حضرة الإحاطة المقدسة الذاتية يا عليم يا عظيم يا قدير يا رحمن يا رحيم يا الله يا اللهم إني أقسم عليك بجلال الألوهية وجمال الحضرة القدسية والأنفار المحمدية والأسرار الأحمدية والخلافة القطبانية والمظاهر الصديقية والشموس العرفانية والأقمار الإيمانية والنجوم العلمية والأكوان العمالية وبما بطن في الأزل وما ظهر في الأبد من نبي ورسول وعالم وعامل وولي ووارث جامع أن تجمع لي خصائص القرب ونفخات الحب وتقائق العلم وتقائق الفهم ولطائف العرفان وحظرة الإحسان، ومشاهد الشهود، والتصريف في الوجود، بالسر الذي خضع له كل، والإسم الذي والاسم الذي لا يضر معه شيء، والذكر الذي يطرد كل شيطان مارد، وقامع كل نبغي حاسد، وقهر كل ظالم، وأعز كل تواطع عالم وجذب كل محب صادق واصطفى كل خليل صادق يا سميع يا مجيب يا منتقم يا قهار يا حليم يا كريم يا من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يا الله ya Allah, Ya Allah, Amin. Ya Rhaman Rrahim. Allah, ma ucini ila garif zaman ve jali ondah o min aeyan ilgilman, kei nur habibika fi garifet mehxusu min nur el وصاحب القدم الصدق إنك على كل شيء قدير